ا ل ه ا ك م ا ل ت ك ا ث ر ح ت ى ز ر ت م ا ل م ق ا ب ر ك ل ا س و ف ت ع ل م و ن ث م ك ل ا س و ف ت ع ل م و ن ك ل ا ل و ت ع ل م و ن ع ل م ا ل ي ق ي ن ل ت َ ر َ و ْ ن َ ا ل ج ح ي م ث م ل ت ر و ن ه ا ع ي ن ا ل ي ق ي ن لا ت ر و ن ه ا عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن ا ل نعيم.